هو معتدل الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَآتِي ظَاهِرُونَ مِنْهُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ ادْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ لَكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا اذ جاءتكم جنود عليهم وجنودا لم ترونها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 وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَيِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا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 d'un llàhi waliya wala nassira qad y'a'lemu allahu l'mu'iqin min kum wal qailin l'i'khwanihim halu'ma ilayna wala y'a'tu'na l'ba's illa qalilan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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أَوْ يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال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 وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُم أَجْرًا عَظِيمًا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 وَمَن يَقْنُتْ مِنكُمَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 وَكَانَ أَمر اللهَّهِ مَفْعُول مَا كَانَ علىلَ النَّبِي مِن حَرج فيِي مَا فَضَ اللهَّهُ لَ سَُّةَ اللهَّه فِي الذينَ خَلَْ مِن قَبلل وَكَانَ أَمر اللهَّهِ قَدَرًا م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 فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذلِكَ ادْنَا أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلا يَحْزَنُونَ وَيَرْضَوْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ وَكُلُّهُمْ نَوَالَهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَنِيمًا لَا يَحِنُّ لَكِنَّ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بهن مِنْ أَزْوَاجٍ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 لا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَخْوَانِهِمْ وَلَا بَنِي إِخْوَانِهِمْ وَلَا بَنِي أَخَوَاتِهِمْ وَلَا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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا واثما بينا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 ل إَِّم يَتَهِ المُنَافِقُونَ والَّذينَ فِي قُلوبِهِم م رَضُ وَمُروجفونَ فِي المدينينَةِ لَ نُغْرِيياَّكَ بِهِمْ ثَُّ لا يُجَاوِرونَكَ فِيهَا إِلاا قَللَ مَلْعُون.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 يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النار.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 كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى لا تكونوا كالذين موسى فبرأه الله مما قالوا وَكَانَ موسى فبرئه الله وجيها.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 إِ عَضْنَ الأمةَ على السماواتِ وَالْأَرض وَالجبالِ فَأَبيين فَأَبَينَ أي يَحمِنَّهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَ الإِسَ إِهُ كانََ ظَلُومًَا جَهُول